يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تستبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاء فَالْبَيِّنَاتُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَلَا يُنظَرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَ يَوْمُ اللَّهِ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ثَلْبَنِي إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله بعد ما جاءته فإن الله جديد العقاب لين للذين كفروا الحياة الدنيا ويشرون من الذين آمنوا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 والله يهدي من يشاء إلى طراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم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 أتقون من خَيْرٍ فللوالدين والأقظين واليتامى والمساكين وبالسبيل وما تفعلون من خير فإن الله به عليم قتلى عليكم القتال وهو كبر لكم وعسان تكره شيئا وهو خير لكم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 الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم عشر كان عشر في الأفضل يتوبناد وحنا كمدعي عشر رضيه نوس علي ونصح بصنا تفسير كقرآن ككريم كه لي يتمنع يا ذودبونا ككما ايجا 200 و 600 كبيلانايا خنامي له من سوره البقره ايجا 218 و 18 ناهو كوديهاي منا سوره النفس يا اذا سوره البقره كامله اكيرك عايشير في عليه و كيرسينه هي الحج oo jamrkii la qaybiyay wa farbu noqonooya laba kasoo weeydha xisantaa gaaladu waa laba qaybo qaymunaasii diinba leeyaa qaymna gaalo an gaalimadoodu qarsoonay bu'mintuna laba dereejooy wada muuminiin gaalataay hajka مركز لقصة نقطة عرفة اي مزلفة ليمان ايام مؤمنين جوغنى قال تعالى فبعوه يروا اذكروا ايها المسلمون يتكين اعلهم ايه واحد حسان اللهم معبوسة حقها محلق حسايا بتعليل والتكبير والتصفير تكبيراته اللقاتي جراليدة الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله سبيلا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وعده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهدم الأعزاب وعده واذكر الله واك إلى ما المعلى حسايا في أيام ما المقودة بإبال حسايا ما المعلى سوى معدودات التي يواصدها أعمال تقوية تمنى، هي تلبي هي هي تصدق هي تمنى، صدق على المال مرهين من الله بريء يا، هذه مهدي، كمراتي والله جناني يا، واحد من مالي هذا الله ودأيا تكبيرات عيدا، عيد هو ينيدا على أي، خير لوجر أيامه تسريقة ذي، الله الحصاي، وذكر واحد حسن، حدا عزيزين، حدا إذا ساد مسلمين بوتين، الله ربي في أيام معلمة القدوة والحسن معلمة أصبح معدودات التي يجب سادح معلمة بمي معدودات التي يجب هذا هو وحي حاجة له أيها وحا ربي أبنى يا سبحانه مرخي لبن معلمة حسن إنه يمالين في سادحاتك تقال قال تعالى فبوحه يرفع من روحه تعجل دك, دك في يومين لبن معلمة قدوة كدك دك, دك وملكه كوي يتبنك إيه إيه يا اللبيات أبنك بريء أيوم ما أنت اللبيات أبنك أسر خابي صدح لي جمرة مركو قنائي قر على أنت يا ابن الحن دون مناك تاجي خف قصيدة عياله فلا عين مدندي على يكرخي ما وهبنتي صدح يا أبنك يا ما أنت سيجمراتك وكتاجي والرخصة هذا هو قلادي هو الله هيساملي أما في هذا أنتي صدح يا ما لين تاعي مركو جنتاع تلا خاصينه ومن طاع خاره وفخديمو اللعه اسمه فرايز مدنبي عليه صار في صباح وفكار دماس ترايح موميرا كينا بريا ما لين تاعي نسي دهري جمركنا خاص ندنبي كوركي زما إيمان أيام ندنبي كوركي زاي لك عبصري هدي حاجي الله وحين ما مراده الحاجي على ربعي قفك جيته وحين xaasa toqay laya xaasa san dambii korkiisa ay amma qof si amaru amma muraka tagay la faray oo in la yimaado lobo hana amma wax ba korkiisa oo naga asii waxa laga rabaa inuu ka faarada iyo tawmaha cidanbigu galay uu leeyahay inuu mara leeyo sad muuminin tii allaah ka بمتتالي اوامره وحي او كفري او تفرونتي وحو الا كاريبي او تكارتي الله واعلموا حد نوقاتنا دا المسلمين تيهين انكم اذنك إل الله ايه بوهين حدي ايه تحشرون كل منايا وشاتوا دنتين تني ذو مركي لماتو انت الليذين كل ميو ايه الا الليذين كينايا وكارسو اذن الله حسابتما وفالبوحو موكرا حسابتنا دفتتنا كافة المرينة كانت كتلقا واذكروا واحد عصا الله معدود دعا تهليلية تكبيرية صراح إلى عبادية طاعاك عصا في أيام ما الموت قدوهد ما الموت هاشو أنبنينه صدعا أي معدودات لتريه فمن روحا تعجلت في يومين لابن ملموت قدوهد كدك داك داك ومالنتي صدعاك خلائج مدني علي كركيزا معها تنائي فيديو يا إقامة آخره من كركيزا ما الله يبنيه إيه ومن روعة آخره دين مرة أسأل يا طبعا كهذا كذي ما إن كذا حصولي شو جوتنا خلاج علي كركيزا اللي من أيانا دني كركيزا هاي تفضل حتي سألوا ربعي وإيه مراد حش للرب الجوتين وإيه من يعكف فحسن كركيس الدم بآين أول تقول الله إلى كبابة وحيد فرايا فرما وحيد كريفايا كهرة وأعلموا هذا أنكم ذنك إليه إلى الله فبوين لا إلى غيره أحد كلمين أيها تحصلوا سادة دمتين ليذين كل الناس ما في الحياة الدنيا وقال في جاردك من الجارد الله مقيدون قيدوا ذي حاره ومن الناس ما يقولوا ربنا آتنا في الدنيا ومن الله في الآخرة من خلق بين قوس عمرنا هو جارد أن قالنا لو ذكر خديري عدايته هو جارد حاسكنا لكن اما كوكبنا ين اقل ما لو قال في كملا فاقوا كان دعاتي لا بدرا ايها المنافقين ذكر خديري اخر ناس ابن مشرقين لا ذي خديري ايها مرخي جبل عون جو عليه الدين ينادوا حكسي جري مرخي الله كان أنا بار إلى هذا اللي يسوي بري لي يو عاصوننا إذا كن أنجري حدوق أبتعنا إذا كتجنا خري يفساده كشقي جري هلا تعال حدوق غيره من الناس بكر عتملا من بار باكوجري لو جيبوك و كياب قلينا هذا الفيزا في الحياة من الجذهر وهذا الخيسة كتاب صحيح حقوق عجب قال لنا الدنيا هو صيسة ومنافقه قال وصل حاجة قونه واركبه قلبه قلبه الدنيا دي هون هدو قاضلا وقاض له آخر ما آخر ما يقال وهو قال قال آخر ما يقال سورة الروم أيين تجدون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون قلقا قول خيسة وحقوق عجب قال لنا أدي هذا مركو هذا لا يو، أما آخره كبا هو هذا لما يو، عمره ما اسمه منافق الله هذا هذا الكيس مركو جديد أيو الله مرخاتي كشنايا أو عليه أبقى الله عنك شياج يو يو عورك يكوجيره إن اسمه دي الله يو مرخاتي هو يشيد الله كل كنتر الله مرخاتي كشتي إن عبدكم مرخاتي كشتي وحدوني يا آخره لبدي وصي واتخ مركا ويسهد الله أن له مرخاتي قال لنا يا على ما وحيكرك سؤال له مرخاتي قال لنا يا في قلبه لا أبتس يقول هذا قدسكنا أنه موافق لما في ذاهله هو الله مرخاتي كشنان وهو كاسي على الدن خساب مذ مران أذقه ومران كيسا أذيكيسا وعن الله كبقى آخرا لهم فالكاسي هذا الكيس كدوا هي بارنكو كفايا ألا مرخاتي كشنان انت او حسنين ايه انتو صوبا اهجوه واذا تولى حدو جيتسده وبابتع رسولك يا مسلمين تفضيان وكتدو جيتسده صعا واصعون ايه في الامد ذلك ليفسده انه خربه فيها في الارض عرضي رقصي الله كبر ايه معصي يبين ايه ظلم في عرضي يخربه ايه ويهلك ويهلك الحلقة ايه الحرقة بارتة ايه bar iyo dar dar noo xil la socda la yira barna xoolaha nool baa la yira kolka deega ugu daaya xoolaha nool buu dhameeynaaya wallahu لا hatta laa yuhibu ma jaala al-fasad qasiyan la diin la muusanayo ee ba ma jaala kolka fi'lan min yuusa man jiray xoolaha iyo beeraha ma jiray أفرج عن بنيا معصيتو سمينا يو أقام كأنداش أيها بريء دربنا رغمنا يان نظرة بصورة جلو كل خمر هو حسمينا الرسول هذه لا جوينه ورخ وناجنا حدوق عليه الرسول كتتلينه دون الجبل يو حدوق عليه الرسول كتتلينه دون الجبل يو حدوق عليه الرسول كتتلينه دون الجبل يو حدوق عليه الرسول كتتلينه وأضبطت الأزة سنتاذب بلس جنبي غريب باي وقفت أيو قف كاد علي الله كبا قايه أو الله كبق لينا أول بي يا الله ما عليه الصلاه والسلام خلق سبحانه يا النبي أو يا دبي يا دل باك وباذيني سكدا حدين لي يا كبير جوئ الخير سريرا يا سلالك باغنائي جلوا أخذته وعذبته العزة أنا فاقفتي يا كبر يا سنتك بالازم دم بالجلد صرت أوشقا دم بالهراك وجلي أيامركوا يتغلق على كعب زلم دم باللباط سجلي يا ربنا كاس محضو تلاجلي أحسبه وحاكوفلا تعلموا نارك لي يا اور بھی چل میعاد ان چل سکو گلانا ان کو باسیے بلے بلہ marked qail ki ugu dambay se momin tan lay aur in tay dafa qail ki hore momin umay qul rubana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban ayta fi حضر د فيلمه ميسو سوداي ادني سنه اروم من لورنجري او قايمي بدنا دا ايو جيري ندي غمر خو كان لا اونكي قراشا واغورتو اوغلل او لي اديكا ما شي نادو خايولي ماين كو يا بدني ما لا دي لا ما كانش لما ورجوري او اعلانتو الله يحل قاتل وهي البناي حداني دي لجوه وحيد انترى مايو حداني دي لجوه وحيد انترى مايو انت امره يكلما عن ربي عابده رسولك نكو ديله ابي يدي يوم على يقاتل لفاي هيداي مركاثة لي وقال انت اللي مورد جوكي يا الشباح دي سماء اللي شوداي الصباح غيناي يمدين المنورة يمد البيع خديع البيع صدق غربوك على العلي بيع نفس هذا يج زيت ادالده سو داخيده دينا وعلاه لا فاقه لا سو بقتي كل دي صح بايا البيع ابايايا خديع البيع ابايايا خديع البيع ابايايا اي قال تعالى خذوا ومن الناس ذكر وحكم من قال اياكوا جيره ياشري نفسه نفسي في موج سنايا، ورؤي سنايا والنفتيزي وعوقون سنايا، وحوليزي ومن الناس ركوعها كملا من قربها كملا نفسه، الله وحضر له بدياله ميسامله من أجل نبيه جري نايا وحصاره مله مركزه ربي يا سماع والله معجوز عذر خوف الاول حريص بدن بالاذ ادامها سوي وكلا ان حريص بدن متى وحينه كل ما ما طيبك منافقين تقول شاغني او يريد ان اطب حربنا باجري اخنصني سريغ والله اورنجري يمن كان سوي لغيره خذه لفظا آياتا مركي ايمانيه ايغه سابق توودو kujimade marka dambe al-ibraatu bi umum al-lafzi law bi khususi sabab wa la wuxii in diinta garted loo dibo lafi safunto sha tayasu ilaayb kuma xabananalla shaydu labi wa العبرة بعموم اللفر لا بخصوص سبب وقائد أصولها ومفاصلين تلايين يذا يمكن ولما أنا كل آيتي مردد على الكفار تجرد إليها على أساة المؤمن ومن الناس ذاتك من من قار ويعجبك كياب قوله هذا الفيسة في الحياة نرشي كذهب أدي ياه ولا يعجبك في الآخر هذا الفيش آخرك هو يابقرين ماي أما إسمه آخرك هذا ماي الدنيا دي على شرها أيه الله يا الله دون لا إلى أبو مرخاتي جري ما في قلبه كسورا ولقد أديب بنشي جاية أنجوا دني من الله مرخاتي كشرته وإلى ضيع مرخاتي أثره أما الله يقص أما يعلم الله ذلك هذا إشكال لبقوفه ويجي من هذا باب وهذا أنا ألقفتي ومرخاتي جاساتي هذا عدي منافقين توي ويشهد الله من أبو مرخاتي جلي حالما هو في قلبه لا في قصره حكومة خاتي جلي أنه وحق قلبه قصرا موافق منه كبه لما في ظاهره وعنه كبه وهو يسغل على دون خسام مرنكيس وأبدي أيهاي أولو كريم أولو هذا اللقبة كريم ضعو وإذا تولى حدو جاسة والسيدة أقولت الصبروف الذي كتاج سعوا صعونا يا في الأرض للكا ليفسده إنه قصوره لكي قصي الذي يخرد إنه كسر مايو في أرض الجذه إذا إنه قصور لموسعونا وعفسل أنا ناي كسر قيمة أسلاح يوحنع جم شقدي ما يفسده إنه خربله في الأرض للكا جريزة أو يهلك و بعضه ترث يا ونسل برش تر يا حول إيمو بابيو أيه ورجايا والله أب لا يحب مجعل الفساد سات إنه حلف شوال الله يا وحاقسي اللبس ميا ابن أب مجعل وإذا غير حد لليلة لهم منافقة تقبل الله كأرسو أرسو مينا حلال ما إلى كبر حد لليلة أخذته وعاقبت العزة أنا فيها كل الإذن سيبتي نارت اللي ولا بيس انت اللي أي بل لازمي بسوابي دن بيسوابي او غبن ازنو فاكا فين دونا جهنم ناس اللذين وربي السمحت انت لو سوقلانا جهنم ايا أي باسي على بدن ومن الناس واسوء يذكي في ومن الناس لكوا حك لو كامله من قرباكو جرا يشري انسانيه نفسو نفس يسو انسانيه هو نفسي سوقلانا يا افتغان مرضات الله الى اهل النبي خادم سا... تهدراتك ونفسي سوء قدنا يا وعبادنا نألوه قمنا بحبا لنا هذا يقولون يا الله معبوط عرقانا خوفا على النحاريس بدل بالعباد أدروا ما بدل يا أيها الذين أمنوا في السلم كاف قيدة وعلى الله بيسا مسلمين تأيدي يا إنتي كدن بيزي يا إنتي كمان تجيوكنا أولاً يا أيضاً لاحظاً وحينا كلها ليس أيضاً إسلام لماذا عندما نحا الله قاله وحي أيضاً جيدا إسلام إسلام لماذا سرين السورة أول كيدين قصوا مرني إلا قاتوا ججن اللذي يحوه سرادة المسلمين تيألنا وكلا سرادة التي كانتها والشعومة هي سكرة قفحنا يواجنا لكن جهاز كور مودمي جهاد ليس في ليلة قارما أو دم بيسى حسون كان مركو التمام يعني غير هو طل الإسلام إسلام كفيد يسيخ كره أيوكو شعري مسلم كان أيوكو إجوابي إسلام كان أمل والباقو جاري جهاد بيعي خلك إسلام نما دي أودن إلا قاتل لجلو أأن ضرف ماتي منونة يبعمل الكتاب وتفرون ببعض فلا لبيبي قل سعرا خذو خير يا أيها الذين بس امن حجر روميه ادخلوا في سلمي اسلام لماذا قال؟ ا سلمي لغا عدل اي عباره سلمي وها ويا هذا اسلام نرد بعضنا ساي هذا اسلام لماذا ديدو الى البعضك كل قسم دي هي حرب لمدهم سلمي اسلام لماذا اول لغلوه هذا دلي ويرد البعضك فردا الله إنتي على درين دمانتو وإي على أول ما يجي إنتي إلى روما إسلام قال قال إيه كل كار نبات إسلام نيمال بقوله ده هو علىو كافتن دماغنا أو كافتن إسلام نيمال دي كحاله أو إسلام نيمال ده ولا ماذا قال أما أدخلوا ووإذا كحاله يو أدخلوا فيصير <تصفيق> كافتن أو قف مول منه أو أسعد لنتي إسلامي ماذا وذا جل؟ هما إسلامي ماذي مركات قشان؟ إن الحريق ما شايدان راحلا أو شايدان كإسلامي ماذي جوده هذا؟ أيوه إن كلاجلا مركات رسولك على إسلام وسلا خبر جيله أيه لأن هذا صراطي مستقيمًا أيه شلح أيه وتبذ عنده وإسلامي ماذي مركات الحريق دي ما ذهدون؟ كبيحين مركات المدلار كامه ماشوك سيدان بفضل يوصولي عقله، لكن سيدان كيف لامني ماذا إنه لأ فديانا بسورة العرب بين أقوت جدنا، فبما أغويتني لأجعل لهم صلات المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن إيمانهم وعن عيلهم ولا تجدوا أجرهم ذكر. كل كإباد يطاعي أن يكون له جلاية، كل كسيدان جيس كإلالية حريغ كنت أخبرتني معه سيطان سيلو قالنا وعلى وحيث الرأس خلاف سنو بلن با حر يغدين سيطان وحن بناني هذا الدين سيقيت هذا البغط حنيتي هذا البحث بغطانيتي وحن وقل دينته وقلي المحرمة وحن دينته وقليت لن أخبرتني وحن قل بناني وحن كوهد ليسي انت هذا مكوهد لي وحن تمينيسي انت عضا تميني سريعه وقليت ألمك هو وقليه بنت مقبطة أمان نكوه ليسا حدا ألاكوه أقري سريع أدنكوه أبنين أمان نكوه ليسا إلهي أدوه ما يكوه قبضا أياه إذن كذلك حدوه هذا الهان هاكوه لي حدوه في علاها صمي ولا تتبعوا حراعينا خطوات الشيطان سيدانك عريق لميزة في الله أوه بينا قرى بينا انكاهرنا ونكوكنا عنيان لأكي المركع الذي نعديه وكبرن تاي او ان ذا ان سيدن را اين وام لكم عدو مب قل حيره هو اسك عبدو يديي ما قف ادوكي هو غان سنه او يسدي له او لكم دينك دوت قال العلماء وحيوان العلماء وملائكه العلماء شومد يكرايو هو عدو الانسان سي ادرا ده يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم بالحياة الدنيا ولا يغرنكم إلا الغر إن شيطان لكم عدو أتخذوه عدوا إنما يد الحسبة ليكون من أصحاب هل كان إلا لقاتل إنه شيطان عدو علو أي مبين علم ليس عداي لكم إنك ذاتك أنا أرتبك إعلاني خبي بما لو هو إنه مجمعين بقوله إنه سنقفنا لافع أو ألم بجبر قينايو والظلا لي بالي كنا شقينايو إلى هذا إلى سبحانه إن عباده ليش لك عليهم سلطان أدم في في أنباجرة وهذا نكتة لش كريم يجوا لنا سورة نحل كلمة زلة حديثا إلى سرعات جد جد جد جل سرعات كبر کبنا کا تکتا ہے اللہ کے بدلے شنبری را کے بس اللہ بھی شنبری ہاؤ ادی بعد مرگی تعجل نہ جبتا خاص شنبری انت ان حدث علی علک لہتو ان دللتم حدث شنبری راتان ان سرعتی قسم بالرحتان ان بعد ما مذکر جل ا جاءتکم یوم تم البینۃ الله لا یہ کوتیدی مد حداثر انا كسل بالرحتان ولم غبرني بطان فعلموا غاده ان الله ما ابي بحضا عزيز الا دوم بي شكال اني حكيم الا ما مول وانا غزن امرتني اني غاده هو غود النوع قدامبي ان انزل لا هذه لا سميه وان في جلل لا ويناده شرعه اللهم اشتغوا الى سبحانه وتعالى اخر رسول رسول لصادرك ادام بي لصادره محمد عليه السلام اشتغوا الى صادره وآخره كتاب واشرفه كتاب كتاب في وقه من بدنا هو القرآن الكريم لبدأ مركيكو كان حوى نبي محمد عليه السلام ايه قرآن ككريم لبدأ مركيكو كان حوى سألت بكم سجدين سأتوا حول الواحد يشبه. لبعضنا مرّ كان قنعوا يشبه. قال تعالى خبزه ينحل يانذرونه. لاكن نبي قي قرآن كديدا. موحى شقا يعكرم دنا إلا أيا فيهم الله. الله إنه يمد شقا يع. فهو ينبي دم الله صدر يأمر. نبي كودا يوه نبي محمد. كتاب دم الله سود الجناء يأمر. لبعضنا مرّ كاتديد. الذي الله يشود عيو. اخيران اللتك ايه وانا اللي بل حسابتما ايه قولك اما اجل كاغي ادهو بختيه او ملموه اللو قدر ايكاده ماذا اما الجنود لنهو اللقديو وحسكت اوال لبدا نبي جلبا ما سكتب قرآن دنبنا ما سكتب لبدا انباتوكتا اجل كاغي كار احاند او رسك بختيه اجل كي قود احاند او جنودة بالله اهلا تعالى خد اوحون يري حل ينظرون بس عن حق موحي شوكا وحكرا شوكا ما هو حي سواه يان وأكثر سواه ما يان إلا آياتي هم الله إبدؤي ما تقيامه في ظلال خاص به من الغمام فرُجعت كمله والملائكة ملائس إذا ما ذُرورنا يسجدنا إن إسماعيل الامر الأمر ثلاثة لا دميشروا أجمعين ولا لامو أمرك وإلى الله إبدؤين لا إلى غيره احد كلامي آيات رجع الأمور فلأي الله مانتو الله ماليا ومركا انت الله اجابت له ايا قبل اركبه حموطي سنسوا بناه ويري الناس مجديون بأعمالهم من خيرا حد يعمل قود سبيهي فجزاهم خير وان شرم حد يعمل قود حيهي فجزاهم شر انت سبحانهين ملو يا ايها الذين دفع امنوا حقرهم في السلم اسلام لملكوا لهذا كافة إياذًا ولا تتبعه هرائنا خضوات الشيطان شيطان كحبيب ميزة هرائنا وأم مناني مكرهاتك يا محرماتك ما خطوات الشيطان ليلا إنه شيطان لكم عيني هادئون العر أي, أي مبين اللي مدي سعداء في جلالك حض برقتها من بعد ما شيك جلال كاتكم يدينتم البيان آيات عن العد فأعلموا هذا أن الله معبيرت عضا إِنَّهُ إنه يهي الله دوم بيسا كاذا حكيم مام ونكسنه مرتلو هل ينظرون موحيسكا ينقوان دينك قليلا واحكى لماهر إلا أن يأتيهم الله إلا إنه يهي مادو فيه غلال خوشك ديه يهي من الغمام أروركم للا والملائكة إن إن ملائكة أوتما أو الأمر يا مو بيقول وجاربك والملك صفن صفوا والملائكه الى ملائكتي ما دو او أقول لي الامر تلهدون بالنده ما يو الله اي باوين اج ترجع الامور اخيرا لما تود لا اليو ني من نبي الله ويلبان نبي الله يعقوب لري لبيت الله شيوخ وافر عمل بني إسرائيل في الأرضين يهودي النصار مركس النبي الله ذري مركس النبي موسى هي النبي إسحاق هي النبي يالكالوب الله ذري مركوئي الله من نبي نبوذي هي رسالة هي برواقدي لا يشكو درج سورة المائدة نوّج تجدونا تبقى على موسى لقومي لقوم نعمة الله عليكم اجعل فيكم أمياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يتي أحدا من العالمين مربعيك اللغة سودادية في البدر سلباء اللغة سودادية بضيضاء اللغة كلابان بلي وحاصة النعماء ملكي شكري قيلة إنا أي الكفر إذا بدركم بدلين يجينا واللحاق يجيضا إنك اللغة إسرائيل النبي الله موسى الذي سدّ قانتي النبي موسى كله النبي موسى كله بقى اللهم بارك النبي حسوك له وعاصوا أيامهم جزاه وحقا شجاعه وعذ عذ الله الذي كلك عاش يبدله ومن روح يبدل بدله نعم الله إلى أن الذي سما بدله كذي هو عذ بدله شكرني اللجاربني لكن شكري بالجاربني شكري بعد أحده بدأ شيء كفر أحده شيء وصدق الله إذ يقول ألم تر إلى الذين بدلوا نحمة الله كفرا وأحلوا قوله قومهم دار البوار لأنما يصلونها وفي صلقرة سيدي أو وما ومن يبدل ذلك بدل نحمة الله إلى دروها قديسة سكر كفر يدرك بدل من بعد ما مدك كذلك أي جاءته نحمة أطمد فإن الله أشدي بالعقب الى ان كاسو حوى ايا و امتلق لي حنوم درن و سنحميلي فريو فإن الله معدود عضاء شديد العقاب إلى عقاب تسوي درن تاي لمن او عقابه عساه والكيسد ديدي و خالف امره اما الكيسد دوم ريو مركز قالوا قال وتلم اموهيه ادوية ذي با الله قرحيه يا او قرحيه وزينا لهم السيطان و اعماله سيدان كل كاسة واحدة لودج على زي أي لابقى يبون ما البشر خودة على زي أي بقيب قالوا الله أي شو جاينا الدنيا خلنا وامؤمن أدوية وحلماء الله يروي سيني آخرة يروي سيني الله يدل على أن كل كأقوله فهو حيكو جيسيسيان تذكر رميسنا آخره اهددالا ايه من قاسر ربي يري سيدا حدير ايه هو ان قال هذا اوكا حنصر ريان ايه الله تعالى الرؤيين ارنتوا واسبداليسا هبهوا فوقهم يوم القيامة قيامة مالكين لاتقوا ايه قولك ايه في جنة عالية لقيل ايه كوانا من المنافقين دارك إلى من النار أيال لقينا هي مركسيها درو ونجو ياي وإشبدرني الله تعالى تعالى خبجي سجينا وحلوا جرحين للذين كفروا قالوا في الحياة النار الدنيا هو سيدا أيال لا جرحين أو سيدان بأو جرحين أم ألا أو جرحين إبتلاء درادل لكل أمة سين لا لهم أعمالهم أيان جرحنا كل خاصة يواضي يتنوحاً لايه الدنيا أروري انتد إذاك مجفوش داري سوقيين حتى نوى يسخرون و جس جس ايان من الذين تذكر أمنوا حقرهم ايه ايكو جس سايان والذين أخيارتا اتقوا ان لك بغضيبا فوقهم كوان جعلوا بيدوا صدا يوم القيامة قيامة دمالي انتد والله معبود عقا يرزقوا وابافيا ما يشاو قفوا دونه بغير حساب كلا أنت أو أتعرض قي رأزنك إذا قال الله كمك مسلم يقال هذا الله أن يط بالمسلمين أي قال هذا كأنتهم أو قال ذيك ولحوسين أيام كذل كان جو نوكله خلق رزقك الله أنت كوايا قبوق بدن أيه مسلم يقال يقبوق يريني أيه سال رسول الله عاد ويدى س النبي إسرائيل نبي عبد أولادى س كم فمن إسرائيل سين من آية على ما حق أرفسيها بينة عد وأنشاف كجلي وعاف بدله أي نعمة شكر هذا تلمه وبدلة الله إقابي ومن عسك يبدل بدلة نعمة الله أرواض الأدب من بعد ما مدركال أي جاد أرواض أوتمت فإن الله أدب شديد العقاب حنودين في سؤال يا لكتعيذ سيدنا وحاء لغوله الذين فارو قالوا بي الحياة لله الدنيا هو سيسا ويسخرو ويسخرو من الذين كل ما يكو جسديس أيان أمن والذين أخيارت اتقوا الله كبغضي أي فوقهم فوق الكافرين كوان قالوا بيضو صدا يوم القيامة يأمد مالين تيدا والله معبود عطاء يرزق ورزق سيا من قفقه يشعه إنه رزق سيا رب غير حساب ترا بس يوم كان الناس مو مس واحده آدم اي ده تاريخي قبل كذا شيء كاينين تكسي الناس لو يوكب بالله وادي ادم البشر عليه السلام يحاو البشر عليه حوي ادم بعدك كبرمي لبد ولا لا النبي الله لم لا سو قرون 10 قرن 7 قرني واو دايشاي قرن أعوفك الله عن لاقي، أعوفك الله عن دتكم لاقي، ولا وذا تصنع، فمن مرك إلما وقت في النبي الله إنه لا شو قاري، أيها شركي إياكلي ما باللودي، كل خسر كل خرسون لا ترو، أو كاليما لا تجعلما، الله هو رجالي، أين أو حيالبذا؟ أقول إذا هو ريشة بن إسرائيل أيكون دوفا وإله مسلمين جن كه جاديل أيشجع له أكمل نبي الله عيسى بالله صغير كل كسر يهوديا نصر لما ذا رواقفا يهودي, يهودي وحاتر نبي عيسى إنه ابننا ووأنا ضرحا أو ألا نصر إنه ابن الله إلى أول كسيط لما اله مؤمنين تانوا وافديه ما المسيح ابن مريم إلا رسوله قد خلط من قبل الرسل وعاكله كميده أيامها هنا يهود سبت دورته ويجمع الدينين ويجمع الدينين إلى أحد لقبل الله إلى جمعه لجهره لحدهم مع الموت وحقوا أقوله ما علمت سبت وهمه سنبور ما علمت إله النسطي بأن نفسه وقاضنه نا سارنا إلى يحضر تاني يهودا، كل كم مالنتي جمعلا، كل كم مالنتي جمعلا، أي الجفن إلى أمادة أو إلى جمعلي وافقي، جمعنا مركب، واسيد رأيي، وحكم إذا يهود، وعثروا بيت المقدس، نسارنا وحيت رباري، يمشى وراح لك صوب عنوتو قبلة دي النبي الله إبراهيم او ايامو دنكو الرئيسين كعبادان ايهاي ايجان اوه اقفين قولك او حق قبلة دي اللاكوه اقاجيين ومتتن قولك او حيارها اي قوه او رقفين اي انك لكن على سبيل المثال قبلة دا كميدة نموة الحيصة كمي يوم الجمعة كميدة قال تعالى خبيوحيه كان الناس ددكووحو اهانجرين من آدم لك صلى الله عليه وسلم إلى نوح عليه وسلم دادك وحوهها أم تنكوح واحدة على الإسلام إسلام لماذا ذكر في هذا القدس؟ ودادك وحوه فبعث الله إلى وحو شابهي أن نبي عشق نبي عشق وقا كدب نبي عشق وقا كدب نبي عشق إنسان ربي رميسان رعلا مجرم بشارا مليء انت الى الرميصات بشعرل ومنذرين الى ورسوش دجاي انت اليا اخيره بينتسى عقاب اي او دجايان وانزل اي بو او دجايي منهم نبي يا سمعه الكتاب اشد جنسيول كتبه دنبال دجايو او غرانك يا تورات يا انجيل يا زبور صحف ابراهيم وموسى انت سو كتابا كتبا ال دجايي كتبتا صلو على لد دييي للحط فمعد ايا كتبتا كتا ولد دييي وحوني بولد دييي ليحكمة انه كتابك حكمه اما النبيه بين الناس تتحدث لعبي فيما كي قديعي اختلفوا دا تخلشكم من فيه قديعيشا وما اختلفه اسم خلافين فيه كتابك الا الذي ايوم باعث خلافه وطور كتابك اللي سيييي اسم خلافان دك جاهلينك تا أو حماية قانا دائما وابدا وحامور مايا هل علمك خلاص كتابك قلسيين أتغيني أيام مورانسال وما اختلافه اسم خلافان فيه جد هي الذين كون أيام خلافه توه كتابك قوي لسيين ما فيه في الكتاب اسمه خلافا يا من بعد ما مودك جدار أجاد ومسلم البيانات معجزين على قوم عيسى خلافاً بغياً كردهم أي بينهم لحظوا ليس كرده رئيساً وإلا الحق لا يسعد حق ومثلية وأنا عديء كثر ضمبونا تابنا يا كفهد قفاه هذا الله اللو قانوني الذين بدك آمنوا حكرناه ليما بوك قانوني اختروا أي خلافاً فيه ما كن iso من العقل بإبنه الذي كردهن اللهوني ومؤمنين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وألقوا هانونيين الجمعة والنبوة عيسى أيها كمدة وحي الأمر ما يولن ألقوا هانونيين والله معبوش عضاء يا بي وانونية من روحوا يشاءوا إنوا إلى صراط جبقوا هانونية مستقيم من كان الناس تضوحوا أمة جماعة واحدة مدة تفضل الخبعة الله إلى وحده النبي نبي الله الأدعي مبشر يبغو إنتهى الرموز الرعده سنو بشارينا و منزرين يبغو إنتهى جديد حذاب مجدينا وأنزل يبغو وحده جي معهم يبغو معه الكتاب نبيا شي معه كتب الله جي للعبق ثم بعد كتب الله جي ليحكمه النبي حكومه سوف كتابك كوريستحما رأيها لا يجيئي بين الناس تدكالالعلي فيما كبهو ككرة بالعنية اختلفوا اي اختطواهم يرى فيهم على قديسة وما اختلفوا اسم الدبامارين في في الكتاب كتابك قديسة إلا الذين كون واستدامروا وتو كتابك اللاسيئي من بعد ما مدككضا جادوا ما يؤمن البينات يعجزون ينكي عض عضا ضغيا كاردر يسو خلافين بينهم في بعض وضاعاتي فهدى الله إبو حوانوني الذي نددك آمنوا حق الرمي لما يحبو حوانوني أن يختلفوا مَا خلافاً فيهم مالا القديس ومن الحق بإذنه إرادوا إرادية أي كوان مؤمنين تها أعمة محمدها حقه كتوسيا والله إبه لديه من روحه يشاه هدايته إنه وقوها نونية اتقاسوا مستقيم توثون ام عصبتوا من تدخلوا الجنة ايضا وحكا شاكاين عيسا مالك المسلمين تو رباته داكو بضمي واشده داو والبعال لكلنا قاله دي اسو باعيساتي ابار تيمد رباته تيمد اي احوظا مؤمنين تارين توكوات قاتي نساس رب يري سبحانه وكل كورمو حاكو تلقشن ايدين هنا الجنة بحولانكو تكتان قالا وسال عمر قال وسال عمر إِنَّ بضاعه الله هِيَ الغاليه على غواجن اميد غاليه وقيم يدو سريع وقب ان فيها مال بحري وسنغل وصدق الله الذي يقول ان لا من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنه قال المسلم أنت تدخل الجنة إن الجنة كم جليزا فلما يأتيكم الصبيان إذا من مصالون الذين كوة المانطوي وكاله خلهم تجلي من قبلكم الذين كهري مصدهم وعوطهم البأساء بما تعوطهم والله الرع شد عوطهم وعمار يعذر ربي يدعى وأول بعضك هراء أيمد ونزلوا والله اللوي قد واسدي قدول بالله وكذلك وحي بباتده وقارسيسي حتى يقول الرسول الى الرسول في مركز وجوهي يهو الذين ددك آمنوا الحق الرميهي معه الرسول كمعي أي كيد هذا متى قرمو نصر الله استبدوه كالقارك إبعنا لوي يبوهي وأنه صادهي بباتدهينا وأنك بوضاتي وحي قارتي حير أنه حميل لاناهي امتى حد يبالوك الجواب على هوي فنبهوا وعلموا انتاج بلا ربتان وحاد وقعتان ان النصر الله قري كالقاكي الليهين شاكي واهدو يا حي يدلغاتو حد اتكالكي هوري ترحان لان يا بباطا لان ان الجنة قشان في ليسان واخل دنيدو ام حصبتم او واحد مرأي نيسان ان تدخلوا ان الجنة ان الجليسان ولما يأتيكم إستغوصا إذين من مثال الذين كوهو وحاوهو مدوح اللمدة خلوتك من قبل الكمرتين مصادهم وحطاباتي الباساء ودباته والضراءه عذر وجلزل والله الله وإنتي بلان نوحي على ذاي ودنبع الله حتى يقول الرسول إلى الرسول كيتواجي واعتقه كيرا يهو الذين بدك آمنوا حق الرمي معه الرسول إذا فضع صدق القرقارك إبه أي كي يعدان متى قورما أي أن نصر الله قرقار إبه إماني فأجيب من قبل الله حليبا لك جوابك على أخي فنبهوا وعلموا أقابوا بالبرادوك إن النصر الله أن نصر الله قريب إني هم نبدا أقابه يسألونك ماذا ينفقون هل كان وحيت المام عليه سلاة والسلام سؤال بها الأول يجيئي من صاحبها أمها الغذينها أيها رسول الله إلا هو حصد الخيسان دون أيها أيها هو حصيها وحصا أنبحين أيها انتبه وحصا أنبحين أيها انتبه أيها أيه قفك سأنبحسين أيها مركز الله بدي والله وتلمان قال تعال خبئوا يسألونك أيها الرسول الفريق وحي أصحابتك ويدين ما شيء ذاك أسؤوليه ايي موسكو نال بالحنايه كل كا وا قدركي قدركي ماركا سوها لا با انسو جويرتا قدركا انو بالحنا مو عوداي يا هي يانو سينا كل كا ذاورتو قدركي لاج جوابه قالو واحد كن الله عليه ما وحل هو وحاد من انفرتم والله ليس لاغي وها من خيرنا كل تبرت هذه خير انت حتى اواداو اوغا دنتاي اناد حتى يبعكوا يريهين متقال ذرة أي الرب كوكتري وما يعمل متقال ذرة خيرا يرهون وحيال قبكة بحية وعركايا ولما إلا الله لا باين في سورة النساء أيين أقود تجدون إن الله لا يظلم متقال ذرة وإن تكون حسنة يضاعف ويؤتي من الدناجة العظيمة قل كما أنفقتموا على الله أحد إن تتمرت هذا اللي قطاعي نفت هذا طيب قطاعي أيها الدينيسي أما دتكاتين عيسو فلنوا إيدي لما دكت سيكب اللوت والأغربين دكت وكوك دوان بذن كوحيجي واليتامة أغونة كوحيجي والمساكين دين لي ذا كوحيجي وابن السبيل صوت هذا كوحيجي وما تفعلوا وحساب سميسانه من خيره وناغا كترقال فين الله به علي ألا ويدينه بهالي وان الذين كانوا بالمرنايا واين كتبا يا مايا حين الله معبوس عابا في وعصم شرقيكه حليم شدو وغلبوا يسالونك رسول الله عليك ويدينها ماذا هو هاي يوفقون بالحنايان وحاصل هذا ما انفقتوا وهل واحد بحسان خير شيء في يوم الاخره تلك كلوان المهر أبي القدرينتين والمساكين دا الليل الليلاتا أي محوظة كف الله وابن السبيل ساوتا ذكي كجوكتا يا لصين أيام وما تفعل وحي سعاد فشانو من خير هوناك أما الفاق النظر أما عبادك لأ أما ضعاك لأ وحلو يحيوناك السمايسان فإن الله معبولك حقا بي أرنك السمايسان حليم الله يذنه كتب عليكم القتال تيهاد كي نواكن إصابة النفط أين أبتعي لكن خير كتيرو تيهاد لأنت إيه النصين ذا اللي جعلي خير ساكو مسؤولة قال تعالى خبو عيري كتبع وحلو وزيجي. عليكم كركينا القتال دقال لمن للا دقال لما قال دا. وهو دقال كرهم غنسي يقول لكم إذيه نفبال لقوها إياه مالبال لقوها إياه وحاج عليه دولان أيهاكو بابا يعي. دماتي المشيخ أودعي يباهي دعلك لكل مايه وعساء وعسرون أن تكرهوا شيئا إن أتبعنا عيسان سيد الجهات وكالي وهو أن عيسان بانا خير إذين فعنا أن بدن لكم لذينك الدوني آخير أوه إحدى الحسني أما قبقب إذين خليمات هالي أما الجنة أي أدخل لحي قلق عيسك إذين فعهم وعساء وعسوغا أن تحبوا شيئا إن أذين والجهاد العانتية وهو كادعاشهم بشروا لكم إذن شرب بضا وقالتها إذن قبضا إيسا والله إيبه أي يعلم أي علمه والبغب أي وركي ساقاته وأنتم إذنك لا تعلمون حواقب الأمور متقانان وحنا مؤكدون كتبوا حال واجبيه عليكم كوركين القتال دقال لند للكفار لا دقال لما وهو دقال كرون قوزي مدبو لكم ديهاي وعسى هو حاسقا أن تكرهوا من الغنصتان شيئا وحكى الجهاد ووكله وهو كالغنصتان وخير في حنان بنيها لكم مذنك الدنيا آخرة لبضبا وعسى هو حاسقا أن تحبوا شيئا إنه حجالاتان ولم أن لهلي أيها دعاشهم وهو كأدعاشهم با شر بلبضا لكم مذنك في الدنيا والآخرة والله يعلم يعلموا أحوالبا وأنتم مذنك لا تعلمون هو مؤقبين فتبعوا أمره، وحيد فرايو خام، يسألونك عن شار العالم، بس نعندك جماد الآخرة، ما المها وطن بيننا بين منير على سحير، الله يمن جاشيبه ملا عمر لقي، سفر قلش بمرها مراعي، هذا ذريتان صار كا، أصوغ كل كاس سفر كله كل من ابن الحضرة من الذي يجيب سفرك وذيوه الدليل لما روى صوق وفارد فلسكين أول كانين مال تيوح لعن مال فيك فنبلسي رجبها بلطي وأشر الحرمة ورسوح الباهيسي إن نبي محمد يركيس أيام تحقليني بلا حرمذاك وحا أطودي مدينة كوع العليا يهودي مدينة دقني إيا منافقين تي أيها قوة دعائتك بقاية يا هذه مدينة كابل حيال محمد ياسعب جيسا اشهر الخرمك مدنعيان او ايضا يخجب تعي فاني اللذي لقراشنا اللذي داعي حوضعنا بك ويس حميال وحي خليمتي كانان موجو جوجيا قراضي مركو جوجيا ايها ايضو تميد ايقين ويس حميالا ممنك فايشك بيقان ايضاني يميدا كدن بيتابا اريماشيك قال تعالى <تكلم> يباوحوا <زيه> الي سبحانه يسألونك أيها الرسول الكريم وعيكوا ويدين دونان عن الشهر بال الحرام الحرم ضلاقي ومسواشوا ما هيكوا سابسنتاها قتارهم تقعلمين فيه بالحرم لك وده اللي تقعلموا أيها كويدين جواب تعالى كل وحاطر هذا قتارهم تقعلمين فيه بالحرم لك وده اللي كثير كبير وادا وما بنانا عندما يقولون صاحبتها كذلك امال انت ودن بيسى الجماعة الاخر طيبين كانت ديلا حانتذا نقع انت كو بيقين كلكا امانت وحساميين بشي عاوه لرتي با رجم نخوصي كلكا ادب الحرمان والله تقعلموا دنبي قد اوهوين لكن مر كعلمة مسلمين تقول نوايسان حتى الدنبي كل حسابته ميسان افرد دنبي واجشين باكوال محيين إله إسلام نمو دي سد تي کرا يي لگا ري وو كم يا و کوفرن قالو بي لله نگو کوفريو سد والمسجد الاونو مسجد كار حرامي حرمت لا أفر ويخرج اهلي مسجد كار حرمه ول دك سي او رسول کي اصحاب تا اور لگا بيو مينو ميل مسجد يا خبرو كو بدل ان الله يداك دل حرملا و هنلا الذين انت بقفك شعرك تذكي إسلامك قرأيه وادو ديدان دي. إلا أنا وادوكو كفردان مجدكو حرم ورعانا تذكي وادو ديدان دي. حصولك صعبتنواك بالحزان انت أنا كوي انت غوحا كوي والفتنة تشركك يقال لماذا تسمعين عيسان يا أكبر كوي من القتل ذلك اللي يدين دلي الشافر تلقى قلية. ولا يزالون يا لذو كزول مايان إنا يقاتلونكم حتى المسلم كثير إذن لدك الله معيًا إلى أي ذنك النقانو عن دينكم دينك إذنك اللعبان إن استطاعوا هذا الكرام ما الكرام قفك إذا كان هذا الدعاية دعاو تعالى فبعوه يري ومن روحا يرتديد النغضة ومنكم إذنك إذنك مرة عن دينه كالنغضة وإنتون الردوة جاء الله وفا يموت طبع ذنك وهو إسر فأولاك كوا حبيتات هواباتي أعمانهم عمليات كوادي هواباتي في الدنيا الدنيا كواباتي وحي ملايكي او قريسو لمركو والآخرة نوها كواباتي اوفران نقيم لهم يوم القيامة وزنا نعتاة وطلقين يا عمل لك سوابين ايا مرك فأولاك كوا أصحاب النار نردد كدوان هم نيجا نردد كدوان اخالي دونك وارايا سيدا مركا قولت يلوغا سيكايا وعلى تصي قروب المؤمنين ته اي اي مهاجرين ته مجاهدين ته اي وعبد الله بن جاشي يرى يرايه لذي اي الله توصل الى وجهه سبحانه ان الذين اخيار امنوا حقا ما ين شدحت فوق الدرر فايسقدرت اولن امنوا الي الرسول اي قيامه إي كتب ماين والذين اخيار هاجروا ملك الابد مرقس سبحانه وجهه جودا في سبيل الله إلى دين في ولايك قوة يرجونه حي الله والله هو إب الله ألا نحذبنا لمن تابوا عملوا عمل سالعا حيم ألاون حريص بنا بالمؤمنين أنت يسألونك الرسول الله حي عن شعر ابن الحرام من حرمة الله قتال دجال فيه شارك جودي سلط دجال له أيك ويدين أيه يقولوا حسن لا قتال دجال له فيه بالحرمة جوده الله دجال له كبير وادم بيوي وحاس وسد وسدم أودي عن سبيل الله إلى دينه سدك اللجوء له إلى وكفر قالوا بيده بالله إلى أنو كفر ياللبرانيه والمسجد اللأوله الحرام من حرمة الله وإخاء مسجد كتفي سلة بحيه منهم من المسجد أي أكبر كوين البلد عند الله يبوين أكثر والفتنة سركها أي أكبر كوين من القتل تلك اللي ذي اللهي و لا يزالون كالذك زولي المعيان يقاتلونكم من ذلك اللي ذك على المعيان حتى يردوكم إلى أي ذنك النقال عن دينكم إذنك الدين في إنا إن استطاعوا عد الكرام ومن روح يرشدد نقلق ومنكم إذنك ذنك ذنك عن دينه كالنقضة فى يموت بنتا وهو إسaga أو كافرون قال وأولئك كوا حبتد وحاوة بطي أعمالهم أما في الدنيا الدنيا ده قده عليك كوابطي أو أحلو قراء يمال والأخيرات بي كوابطي أو أحلو سوابنا يمال وأولئك كوا أصحاب النار ناردت كدوي هم إيجا يا نار قده هذا يخالي دونك وارعيان من الذين هم همانو أقرنه الذين الرق هاجروا ودن كوذي كهاجر اي لغرتي او وجادتي دا عالمي صد هذا عمل اسكتي في سبيل الله وعبد الله بن جحشي يا رجيسا الى دينك كوريليده دي كو دا عالمي هؤلاءكوا فنان جار تصور كده يرجونا الله ان حريص بيفلهم والله معبود سبحا غفور الاودا في بدن ان ترمي شر ان حرص بدو ان تروم والله اعلم